الترجمة والطب كان لحركة الترجمة التي قامت في عهد الخليفة المأمون العباسي أكبر الأثر في مصير الطب العربي، فما إن انتصف القرن الثالث الهجري حتى بلغ درجة من الازدهار بعد اجتياز مرحلتين سريعتين. الأولى مرحلة الترجمة والنقل من كتب البقرات ومؤلفات جالينوس وإقليدس وبطليوس وغيرهم والثانية مرحلة التعليق والشروح على هذه الكتب وبعد هاتين المرحلتين دخل الأطباء إلى ميدان التطبيق والتجارب وهكذا ظهر الطب العربي بشخصيته المستقلة وموضوعاته الطريفة ونظرياته المستحدثة وبعد مرور قرن ونصف القرن من ظهور الإسلام أصبحت كل من مدينتي بغداد في ظل العباسيين وقرطبة الخاضعة للأمويين مركزا تعليميا عالميا وبالذات في علم الطب ولم يكن اهتمام الخلفاء العباسيين منصبا على الترجمة فحسب بل امتد إلى الصحة العامة أيضا فقد طلب أحد وزرائهم من الأطباء تنظيم زيارات دورية من اختصاصي الصحة إلى السجون وقد أقام الخليفة هارون الرشيد أول مستشفى في الخلافة الإسلامية في بغداد وشيدت مستشفيات عدة بعد ذلك في العالم الإسلامي وأقيم أول مستشفى في مصر في عهد حاكمها ابن طولون حوالي عام 800 واثنين وثمانين ميلادياً وتمتعت هذه المستشفيات بتصميم متقدم لأنها احتوت على صيدليات ومكتبات وغرف قراءة لطلبة العلم وأجنحة منفصلة للرجال والنساء